بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجلهم مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون كل رأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم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 أنعمت علي وعلى والدي و أنا عمل صالح ترضى وأصلح لي في ذرتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالدي أوف لك ما أتعذني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهم يستغيثان لله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أصل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 قد خلت من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا عن آليتنا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ألاكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدم كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون للله قربانا لها بل عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإنصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي والله إلى قومهم مذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا نزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب دعاء الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا ليم لا يجيب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 ث إلا سَاعَةً من النهار بلغ فَهَلْ يهلك إلا الْقَوْمُ الفاسقون